من البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه وأت المال على حبه. به ذوي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة الزكاة والمؤلفون في عهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البثاء والضراء وحين البثاء أولئك الذين صدقوا أولئك تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل والحرب بالحرب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 114. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 115. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 116. تَدابَعَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقيم فمن بد 114. ويبدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم